لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو الطلب بحث وشدة، والمراد بهذا الطلب التعجيز لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله تعالى. والمراد بالسلطان البين الحجة الواضحة وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من تعجيزهم عن الاتيان بحجه على شركهم وكفرهم وإبطال حجة المشركين على شركهم جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى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 أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وقوله تعالى منكرا عليهم أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقوله جل وعلا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 وقوله في هذه الايه الكريمه هؤلاء مبتدا وقومنا قيل عطف بيان والخبر جمله اتخذوا وقيل قومنا خبر المبتدا وجمله اتخذوا في محل حال والاول اظهر والله تعالى اعلم قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اي لا احد اظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء ان له شريكا كما افتراه عليه قوم اصحاب الكهف كما قال عنهم أصحاب الكهف هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اله الآية وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله بجعل الشركاء له هو أعظم الظلم جاء مبينا في آيات كثيرة كقوله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء الآية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 إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا إذ في قوله وإذ اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق كما قاله ابن هشام وعليه فالمعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته. وهذا المعنى يدل عليه أيضا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم وقوله وما يعبدون إِلَّا الله اسم موصول في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب في قوله اعتزلتموهم أي واعتزلتم معبوديهم من دون الله وقيل ما مصدرية أي اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى والأول أظهر وقوله إلا الله قيل هو استثناء متصل بناء على أنهم كانوا يعبدون الله والأصنام وقيل هو استثناء منقطع بناء على القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام ولا يعرفون الله ولا يعبدونه وقوله مرفقا أي ما ترتفقون به أي تنتفعون به وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء وقرأه باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء وهما قراءتان ولغتان فيما يرتفق به وفي عضو الإنسان المعروف وأنكر الكسائي في المرفق بمعنى عضو الإنسان فتح الميم وكسر الفاء وقال هو بكسر الميم وفتح الفاء ولا يجوز غير ذلك وزعم ابن الانباري أن من في قوله ويهيئ لكم من أمركم بمعنى البدلية أي يهيئ لكم بدلا من أمركم الصعب مرفقا وعلى هذا الذي زعم فآية كقوله تعالى ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا منها وعوضا عنها ومن هذا المعنى قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان أي بدلا من ماء زمزم والله تعالى أعلم ومعنى ينشر لكم يبسط لكم كقوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية وقوله يهيئ أي ييسر ويقرب ويسهل أيها المستمع الكريم حسبنا هذا القدر في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته